السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لم يزل عليما الحكيم وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا. وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد هذا مجلس جديد أيها الاخوه من مجالس في العروة الوسفى الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى للقهر أشرت في اللقاء الفائز إلى أن محاولة التبديل ذكرها الله عز وجل ومحاولة النقاوة بين شريعة بين أحكام الله عز وجل إلغاء بعضها او تبديل بعضها أو المشاركة في بعضها قد ذكرها الله عز وجل في كتابه وقد وقعت الواقعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شهيرة وهي حادثة الطائف او حدثة تقيف أو غزوة وكيف أنهم أرادوا أن يتكلموا في مسائل تعطيل حد الزنا تعطيل حرمة الزنا تعطيل حرمة الربا تعطيل إلى غير ذلك ولم يجبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا إلى ذلك حتى أرادوا كما ذكرنا اصطنم أن يمكس ولو لثلاثة أيام فلم يجبهم وذكرت لك أن ابن القيم رحمه الله قال وفيه دليل على أن الشرك لا يقر أبدا ولا شيء يصير من الزمان ولا لحظه ولا حاجة طالب ابدا لا اربع سنين بقى ولا, سنين. ولا خمس سنين هناك حوادث اخرى ايها الإخوة. الاخوة اردت ان امر عليها مرورا سريعا لاصل الى الديمقراطية <تصفيق> يعني انا فكرت انت اكتب ان انا أقول, آه يعني آه أقول, آه اقول اقول التاريخ بشيء من الاستفادة لكن لعل ناخده في, في حاجة ضمنا في قادرة الغزو الفكري لما نتكلم عن الولاء وال والمعادي لكن انا هنا اريد ان انتهي من قادرة اصل الدين وأن نسقط على الواقع بقى هذه الاحكام في في الصوره الـ الـ الـ الاخيره وهي صوره الديمقراطيه التي نزل التي جاء, جاء بها اربابها لتغيير شريعه الله عز وجل وتنحيه شريعه الله عز وجل كمحاوله من المحاولات التاريخيه فأريد ان ادلف إليها سريعا ولذلك بس هجيب لك امثله عاوز أصل منها إلى غرض زي ما قلت من التاريخ ان التاريخ دي مش اول محاولة لكن الفارق هنا يا اخوه ان العلماء في القديم لم يسكتوا فضلا عن ان يتقاطعوا ويحسنوا ويروجوا لقضية السبدي حكم الله اللي هي ال ال ال ال الداهية اللي تواجدت في, ال في العصر ال الحديث عندنا الداهية اللي ما حصلتش في التاريخ قبل كده لذلك حاوز أديك اشاره سريعة أيضا فقد حدثت حادثة أخرى بخلاف حادثة الطائف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي أن قوما من العرب ذهب إليهم رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ الزكاة فخرجوا اليه استقبلنا فرحين فظن أنهم يريدون قتالها أو شيء من ذلك فرزع الى بيسه وقال أنهم لا يريدون دفع الزكاة وخرجوا إلي وكذا في وكذا في جمهور وكذا فجهز النبي جيشا لقتالهم. ده حيمنعوا الزكاة فجهز جيشا لقتالهم حتى جاء وفدهم وقالوا يا رسول الله توف رسولك عنه. لكن حيج يأخذ الزكاه فين؟ فقال رسوله قد أرسلت إليكم ثم جاء فقال كذا وكذا فقالوا لم يحدث وإنما نريد أن ندفع الزكاة طيبه بها نفوسنا. فنزل قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لكن خلي بالك عمل ايه جه هذا الجيش زي ما قلنا امبارح في في في في في وقض الثقيف ان النبي ان الشايخ الاستاذ محمد رحمه الله قال فجعلهم الله عز وجل محاربين كون انك تقول له لا انا مش هدفع الريبه انا انا هستمر في العمل بالربا قال لهم خلاص محاربين بالله ورسوله انزلهم منزله المحاربين ان الامتناع عن شعيرة واحدة من الشعائر المتفق عليها موجب للقتال كما سأأتي بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتوى فتوى تطابق وهذا مجمع عليه في الكتاب والسنة والاجماع ما فوش نقول طبعا إن شرع ولا تبدل وتعلم ايضا أن أبي بكر رضي الله عنه لما جهز الجيش وقاتل اهل الردة قتل اهل المنية الزكاة لم يقاتلهم كان عنده في ذلك أسر كان عنده في ذلك علم رضي الله عنه او الاثر ده النبي صلى الله عليه وسلم جهز زيسا واراد ان يقاتل لكن هم رجعوا كذبوا الامر وقالوا له ما حصلش واني احنا ندفع الذكاء صيبة بين نفسنا باندرت الاية كما ذكرت لك ثم حادثت الردة يا اخوة بعد ان امتد ملك الدولة الاسكانية على عهد النبي عليه الصلاة والسلام الى ان اكل الحجاز برمته وبلغ الى اليمن وبلغ وجاءت الوفود من كل مكان هذه الدولة تقلصت في ضحوة من نهار تقلصت. تقلصت وده حياتي معانا بقى, معانا بقى ان لما الدوله تتقلص تقلص. وان يحصل ده و... واكثر الرعيه يخالف, يخالف أميرهم. اميرهم هل هذا يوجب اسقاط الخلافه لما ناتي ان شاء الله في مرحله الخلافه لكن بلد. اللي عايز إن لك ان تقلصت الدوله جدا بلد. فلم يبقى في يد ابي بكر رضي الله عنه الا مكه بلد. والمدينه بلد. والطائف بلد. ومدينه يقلها جوازه البحرين بس بس والباقي كله خرج كما يقول البعض خرج من دين خرجوا من دين الله أفواجها كما دخلوا فيه أفواجها وكما عبر عن ذلك بعض الصحابة وعبر أيضا أبو هريرة رضي الله عنهم فقال لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب كفروا كله كثير من هؤلاء كفر وتقلصت الدولة جدا فقام أبو بكر رضي الله عنه القاتل لما بدأوا لما بدأوا بس يتعرضوا الى التأويل هو ده اللي بقول لك بقول لك التأويل أستوى الله ده متاول شاف شايف ازاي مفيش قبول مفيش كلام ده ده محرف أرادوا ان يقولوا ان كلمة الزكاة هي التي تدفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الذي يدفع لأبي بكر رضي الله عنه دي بقى جبايا واشنى مش هدفع لحد والربنا سبحانه وتعالى قال خذ من اموالهم صدقة تطاهرهم وتزكيهم بها خذ دي عن النبي عليه الصلاه والسلام. اعتبر التاويل ده لا وإنما زعلهم على حد الزبا رضي الله عنه وساق الحملة التي لم تبقي ولم تذر حتى أدخل الناس في دين الله افواجا كما خرجوا من منه افواجا وسمت مثال آخر وهو ما نابى في أواخر دولة غسنان رضي الله عنه ودولة علي رضي الله عنه ولومة مجرى؟ بعد ذلك حينما نجم الخوارج هؤلاء القوم أصلي ما بدأهم إيه التحريف لكلمة الإيمان الإيمان كلمة شرعية يا اخوه اسم شرعي جا ما قلنا قبل كده أسماء اسم شرعي له ضابطه في في القرآن والسنة وكلام اهل العلم خارج دول وشدوا في الإيمان وقال لك الإيمان جزء واحد لما بيسقط بيسقط كله ما فيش الناس قد بعضه يقول وأصل وواجب الإيمان وفرع إيمان ما فيش كلام ده مستحب الإيمان ما فيش كده إنما هو جزء واحد كيسيه واحد إذا فعل الكبيرة سقط برمتي. عشان كده قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوا في المسلمين بعد السزج اللي ما بيفهمش المسألة دي يقعد يعترض وينتصر لما بالقول ان هذه الامور هي امور كفرية وامتناع عن الدين وعن الشريعة وعن كذا يقولك ده كلام كمان ال... كلام الخوارج عمدوا الى ايات في الكفار فجعلواهم بمعنى الايات اقصد ان هي ايه على العبره بعموم اللفظ ده بخصوص سب يعني اي ومالنا ما يحكم على ذلك الله يقول لكم الكافرون لما تنزل في اليهود يبقى ايه مالش دعوه احماد لا عشان كده الحسن البصري قال ايه هي فيهم خاصه ولا نعم لا احنا كمان معانا وهناك بحث طويل لما نيجي نرد على هذه الشبهه ان شاء الله عاوز اظن نذكره ذكره الشافعي رحمه الله في مسألة الايه التعميم الحكم وإسقاط الآيات من أمثلة الإسقاط الآيات كما فعل الصحابة رضي الله عنهم إسقاط الآيات على الآيات اللي هي نزلت في الكافرين إسقاطها على بعض إيه على بعض أهل البدع من الفرق الإسلامية الشاهد أيها الإخوة إن العلماء مسكتوش بل قاموا يردون على ذلك بل وقف علي يقال رضي الله عنه لما قتلوا قتلو لكن كان السجل العلمي وقرروا أن الايمان يزيد وينقص ان قول الخوارج بدع من القول وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاب النار وقال صوب لمن قاتلهم وخثلوه إلى غير ذلك لما خرجت بدعة المرجئه وبدات تفصل العمل عن الايمان وتقول ان الايمان هو التصديق والاقرار وخلاص هو في القلب وانتهينا على زي كده وطبعا تعرفين في منهم بقى فرق الى ان حصلوا الجلوب الزهمية وقالوا مطلق المعرفة الى انه بقى اه اه اه وصل بقى الى الحلينية والاتحادية وكلام تطور البدعة لكن لما حصل هذا قام السلف لدرجة ان البدعة كانت يسيرة خفيفه وصفها ابن تيميه رحمه الله مرة في في الايمان الاوسط بانها لا تخالف عن الايمان قال وإن ان خالفت مخالفه او مخالفه في الاسم فقط هي اول من قال ان العمل واجب وليس رخي اللي هو كلام ابي حنيفه وشي و, و كلام شيخي حمد بن ابي سليمان قام العلماء يردون لذلك بعض الناس لا يفهم كيف ردوا على ابي حنيفه وأخلصوا له يقول لك أبو حنيفة ده في كذا وبعض الناس تقع فيه لا هم أغلظوا لولا لأنهم مش القول ده دلوقت قول دلوقتي يسير لكن العلماء عندهم بصيرة قالوا حيزداد هذا القول ولم يسكتوا وتخاصموا في ذلك مخاصمة جديدة بل كانوا يعترضون على مجرد أن يكون هناك ما يشعرون أنه رأي في الحديث رأي مجرد عن التأصيل كما قال الإمام أحمد رحمه الله لازلنا نتقاتل نحن أصحاب الرأي حتى جاء أنا السافعي فجمع بيننا لما بينهم طول الفقهاء والزاي الاستنباط فجمع إني إيه أصحاب الرأي لهم رأي لكن ينقصهم في الاستدلال شيء أصحاب الحديث لهم حديث استدلال لكن ينقصهم في الرأي شيء وهكذا استمع بينهم لكن لم يسكتوا يا إخوة لم يسكتوا أبدا مثال آخر لما خرجت الجماعة المعتزلة بالقول بخلق القرآن والفتنه المعروفه بتاع بشر المريسي ومروزيل العلاف الذين تمكنوا من الدوله وزرعوه بالذي كان يعمل احمد بن ابي دؤاد ونشبت الفتنه هل سكت العلماء وانما خرجوا وتكلموا عفان بن مسلم رحمه الله شيخ الامام احمد لما, لما امتحنه الامير وقال ما تقول في القران قال كلام الله غير مخلوق قال ما تقول قال قل هو الله احد مخلوق وهو فقال له إن الخليفة قد رسم بأن يمنع راتبك من بيت المن إذا أبا فضلت تقول بالقول هذا فوالله ظهره ويقول في السماء رزقكم وما توعزون وانطلق رضي الله عنه ورحمه وتركه على ذلك ووقف أمامه أبو العباس مشكوية رحمه الله دخل على الأمير وتكلم قال القرآن قال كلام الله غير مخلوق فصلبه ليقتل فقال اتق الله يا أمير المؤمنين فاني وحاجك امام الله عز وجل يوم القيامه فردوه عليه وقال ما تقول قال هذه عقيده اسلافنا والصحابه ومن بعدهم وكذا قال فقل فرحيلوا العقيده اهل السنه كلها منها القران كلام الله غير مخلوق فنزع له اربعه اضرار تخيلوا يا اخوه نزع اربعه اضرار ثم تركه ينصرف لو نزعناهم دلوقتي احنا والبنك وال وال وال والالات الحديثه روح ازيغهم عليه فنظر الى ما لاقى من الالم واحنا في المثال الساع.. الشعبي بنقول ايه بنقول ربنا يحوش عنك وجع الدرس ايه اللي وجع الدرس ده تصور بقى انه نزع هذا فلقياه ال الامام احمد رحمه الله فقال يا ابا العباس ما سمعت مع مع الخليفه عملت قال حدث منه كذا وكذا وكذا وكذا ونزع لي اربعه دروس فقال هذه وبعد ان ذكروا العقيده اللي قالها ابو العباس التفت لولدي احمد محمد عبد الله وقال هذه عقيده تكتب وتوضع على ابواب المساجد شوف الغربه وصلت لفين هذه العقيده تكتب وتوضع على ابواب المساجد ثم التفت الى ابو العباس وقال يا العباس لن ينسى لك ربك قولك هذا لن ينسى لك ربك قولك قام صاح وطبعا احمد بن محمد شخصيا هو الاشهر في هذه الفتنه لما وقف لها ف رحمه الله وضرب ضربا مبرحه لدرجه ان الجلاد بتاعه قال ضربت احمد بن محمد تمام جلدات لو ضربتوها لجبل لكتفت وفي روايه لو ضربتوها لفيل لنقطوا عن بطن شوف جلد الفيل تخين ازاي انا هطلع مصاريني لو ضربت الثمن ضربات اللي ضربتهم لاحمد انت عارف المعتصم كان يقدم الجلاد ويقول له اضرب ضربتين فقط عشان الصين ده انا عايزك بس تختم له الجلاد ده راجل محترف يضرب, عايز يضرب ضربه زي ما يضرب 1000 قال عايز ضربه ضربتين بس والضربه ما كانش حاجه للمعتصم لدرجه ان كان يقول شد قطع الله يدك يقول الجلاد كده شد قطع الله يدك اضرب كويس حتى ثبت ان المعتصم ضرب بيده والمعتصم ده كان راجل فيه قوه جبليه خلقيه عجيبه يقول ابن كثير رحمه الله مره على رجل وكان الرجل سقط حماره في حفره وكان الرجل حائر ومش عارف يطلع الحمار فنظر اليه الخليفه وقال ما لك ايها الرجل فقال امير المميز سقط حماري في الحفره قال فنزل ونزع عباءته ثم مد يده وحمل الحمار مد يد واحده جبل حماره وحطره بره تصور ثم مضى فاخذ الرجل ينظر اليه متعجبا قال ايه ده عملاق ده عمل كده ازاي فكان رجلاً قوياً ضرب احمد بياته طور؟ حتى قيل لاحمد احمد رحمه الله بعد هل تشعر بشيء من الم الضرب قال لا الا بضربة في سعيده يقول ولده دخلت على ابي وعنده الطبيب يقطع قطعة قطعة من جلده او لحمه نفرت من الضرب جلده طلع من مكانه شد الضرب من سعيده وهو يقول حسبي الله نعمل الوكيل. وقفوا لهذه الأسماء يحافظ على القرآن كلام الله مش مخلوق لا ما كده وإذا كان مخلوق يبقى علم الله مخلوق تبقى أنت مجرم لما تقول كده فوقفوا لها بانفسهم وسمت مثال ايضا وهو الذي يشبه ما نحن فيه المثال, المثال الذي يشبه الديمقراطية, الديمقراطية كما سأبين لك إن شاء الله ما تعرف شرح الديمقراطية حتلاقي إن المثال ده كان أشرف من الديمقراطية, الديمقراطية كانت الديمقراطية أرعى منه عارف إيه المثال ده؟ الياس يقول فيه ابن كثير رحمه الله قال ابن كثير رحمه الله إنه جنكيز خان زينكيس خان ده رجل فكر نفسه إنه هو ان هو اله كان بيقول للناس حواليك نباللومان عايزة عايز ما موتش ياله ده من الكتر بقى الطاعة والبتاع والكلام ده ديه فالرجل يعني ايه بقى اخترى بنفسه له خلاص تبقى اجتماع النساء وبتاعه وخليك المهم يعني الوجب ده حاسة ان هو ايه يعني عبطاري فبدأ يرى ان يضع للناس شريعة ما هو كذا اول ما تبدأ للاول ما تحسن الواحد بينازع ربنا في في ربوبياته والاياته يبدأ يشرع قوانين على طول مش عايز ربنا حكم. فبدا يشرع قول عمل ايه جاب بعض منتقى من القران بعض من تقاه من التوراه بعض منتقاه من الانجيل ثم وضع شيئا من عقله هو قدبحه الله وراح بعد كده عمل عمل كتاب اسمه الياس او الياس وكان شرعا في بنيه كما يقول ابن كثير رحمه الله كان شرعا في بنيه كانوا بيتحاكموا اليه ثم دار الزمان ودورته وافسم التط لكنهم كانوا بنوا على هذا حكم بده ماسكين في في موضوع الياسق ده بيحكموا بيه معنوب بيقوموا بالاسلام فحكم عليهم شيخ الاسلام رحمه الله بالردة وقام يرد عليهم في معركة مرن في, في, في وكانت على اثر ذلك معركة مرج الصفر التي تسمى شقحه ودخل على على قازان او غازان أمير التتر يومها ابن ساميه ومعه وفض من قادر قضاء وغيره وكذا فتكلم الشيخ ابن ساميه وقال إن أجدادك الذين كانوا على الكفر لم يفعلوا بالمسلمين مثل ما فعلت أنت وأنت تجام الاسلام فقال إجلد فكل قال لا قال ولما قال هذا شجر قطعتموه من أموال المسلمين وطعام اختصبتموه من المسلمين فهو حرام لا, لا اقول لك ان القاضي يجب ان يقوم بجلس اطفاله وتتكلم بالتتار بمتح... تعالوا يعني؟ تكلم الامير بالطريقه دي ثم الرجل انكسر له قرزان فقال له يا شيخ ادعو الله وانا اؤمن على الدعاء عرفت من تميالي قال له من كان عبدك قرزان هذا قد جاء ليخذل المسلمين وافعك اللهم انتقم من اللهم انزل بك الرجل عاد والامين وراء الجنود وافع مشترك مش متصوره ابدا خرج الـ الـ الامام احمد بن تيميه فالقاضي القضاء قال ولك يا احمد كف انت تقتلنا ايه اللي بتقوله ده ده كويس ان ما قتلناش والله لا اصاحبك فقال احمد وانا والله لا اصاحب مش ابن تيميه لوحده ومش القاضي لوحده كمين من اكمنه التتار قبلت القاضي والوفد اللي معاه قال عم هدومه دخلوا المدينه شبه عوراء وتناقل القول على البيتامية قالوا ده فيه شيخ هنا دخل على على الامير بتاعنا قال له بشكل صعب جدا وراجل عظيم قدره بتاع وكان ابن تامية رحمه الله كنت اذا رأيته رأيت هيبة عشان كده كان بعض العلماء يقول في الشعر اول ما يشوف زي ابن الزملكاني وزي ابن حيان وغيره فتحدثوا به وهو ماشي قابل كمين من اكمال السرق قال انت الشيخ اللي حصل كذا كذا ما قال له فحملوه على اعناقهم ودخلوا به إلي المدينة محمولا على عناق التتار وهكذا من ينصر الله عز وجل ينصر الله عز وجل تنصر الله ينصركم لكنه لم يتقاطع معهم أبدا وقال هذا الياس الكفر حتى بنتميه كده قال إن قوما منعوا الزكاة فسمهم الصحابة رضي الله عنهم مرتدين أفلي يسمى هؤلاء مرتدين مع ما فعلوه من الامتناع عن الشريعة برمتها، امتناع عن الشريعة واحده بس وانتنعنا على الله للاسق اللي عمله ده واصدر في ذلك الفتاوى وسلميزه رضي الله عنه وعنهم فذكر ابن القيم وذكر ابن كسير وذكره على لأن هذا ليس كفر ورد ويخرج, ويخرج من الملة من دنا به يعني ده بقى في قرآن مش المادة الثانية المادة التانية ده في قرآن قرآن ثلثة قرآنية وحكام قرآنية كمان ومع ذلك لما كان على غير اسم الله مختلفا بغيري بالشرائع المنتوخة وباراء الرجال كان كفرا متفق عليه ولا تكتلك الأقوال في المسألة دي مثال آخر يا إخوة أجوه فوقه الشهر وضحوا بأنفسهم رضي الله عنه المثال الآخر الذي جاء في الدولة بعد ذلك مثال نابليون في قضية تبديله غيره نابليون لما جي من عنده كان دارس الإسلام بشكل جيد فلما جي من فرنسا قال انا انا ح يعني ححكم فيهم القوي الفرق ودخل زي ما انت عارف بالمدافع او بتاع وبعد كده راح رؤوس العلماء شيخ الازهر عبدالله الشطار وزمعه معاه قال له خلاص ما انت خدها حتموتنا بالمدافع خلاص احنا خلاص خضعنا خلاص بقى بطل ضربه وصيبنا بقى دخلوا الازهر طبعا زي ما انت عارف طبعا اولوا وفيش القمر لقمره وعملوا اللي عمله خلاص طبعا عايز اقولك لك بين القوسين قال محمود شاكر رحمه الله في وهو بتتكلم عن الرسالة في, في الطريق الى ثقافات اللي قال ومهما تذرنا للشيوخ فانه لا يمكن ان نقول له انهم بطحوا انبطحوا وخنعوا لهذا الحكم لكن بقي الصفوف الاخرى اه صحيح الكبار هؤلاء خنعوا وبطحوا لكن بقي الصفوف الاخرى بقى سليمان الحلبي وبيوسف الشرقاوي الدرير الاعمى هؤلاء وقفوا امامنا بليون ولازالوا يحرضون الناس على القتال حتى اجنه الله عز وجل عن البلاد بعد ثلاث سنين كما تعلمون الحمله كنا مش بعد ثلاث لكن تركت فكراته مع محمد علي بقى لما قال لهم انا جاي مع القانون الفرنسي واحنا لازم نطبق هنا بقى والحاجه ولازم نطبق القانون الفرنسي هنا العلماء قالوا شوف هم تابوش زي في الاول قالوا مش هنقدر نحارب وخلاص ايه الفتوى لكن لما قال لهم نغير الحكم علينا الراسخ لا يمكن ان نغير الحكم بالطريقه قال خلاص يحكموا بما أنزل الله لكن أنا هعمل الديوان يطلع الفتوى بإيه بإسمي كمحاولة أنه هو يختلج ما بينهم مفتاع وبعدين بدأ يشتغل بالحديد والنار معهم لكن بارك الله عز وجل في القتال والجهاد والذالة أو لا يقاتلون حتى أخرج الله عز وجل هذه هذه الحملة بعد ثلاث سنوات كما ذكرت لك ولم تنل من قضية الحكم الكبير شيء لكن وضعنا بدون أفكاره بقى محمد علي كان من جمله الجنود اللي جواهم وقفوا كمدد من الدولة العثمانيه عشان يقفوا مع نابليون طبعا كان معاه فئة يسيرة كده من الناس وكان هو حتى مش الأمير بتاع كان هو النائب الأمير بتاعه وبعدين حصل الأمير انقلب على الأمير بتاعه ومحمد علي انقلب على أميره وتولى المهم قصه كده مظلمه في النهاية محمد علي كان معجب بنابليون جدا وبالغرب وبالكان لل لفرنسا وانجلترا بشكل عظيم جدا وكان يريد تحويل لهم بقى جماعة ضلالية لما نقت إن شاء الله قد يقول لك محمد علي دول اللي خلى دولة حديثة لا دي شو الكلام ده لا هو أراد أن, أن نكون جزء من تابع لفرنسا وانجلترا. الشيء يعني أنه بدأ يشتغل على قضية الحكم كما عمل عليها نابليون لأنه بدأ المدفرنج للغاية لكن لما ذكروا انه قال رفع الطنطاوي رفع الطنطاوي انت عارف لما سافر برا رجع من من السفر عمل ال الذهب الجبريث في في في وصف باريس وقال فين الرقص حلال ما فيهوش حاجة خالص شفت الناس بترقص ودي اعمال رياضيه وساع برده غير الاسماء كده وما فيهوش حاجه وبتاع وايه الراجل برده ايه طغى وترجم القانون الفرنسي خلي بالك لكنه مع ذلك لما لما لما لما محمد علي قال له تعلم بقى لقضية ان احنا نحكم بهذا قول فرنسي قال له لا تجعل علماء الازهر يكفروني علماء الازهر مش هيسيبوا الحته او مهما اخذ كل صبره على حاجات غبيه لكن الا دي بقى لكن ممكن بقى نضعض عن الازهر نعمل مدرسة الالسون ونزاحم بيها الازهر ويبقى فيه القصه اللي اللي جانا الانجليز بعد ذلك واللورد كرومر وال وال والقصه بقى اللي علن اذكرها ان شاء الله عاوز اذكر في اخته في مساله المولى المعادله لكن اللي عايز لك هنا ان دي كانت محاوله اخرى لكن فشلت مع محمد علي كان بيحارب لحد النار كلامه البعض كده تمرض على حقه وقال له انت بقى هتضاربنا وتقتلنا وتعمل بتاع خد ست مدافع وهو هكذا هؤلاء الطواغيت وادي كان ده بشار المجرم وهو بيعمل ايه في الناس قاعد يضرب عليهم بالبراميل وبيضرب عليهم بالطيارات دي حالة في نسوليل ان هؤلاء لا يؤمنون بالحق ولا غيره دي القضيه قد بس ف الله عز وجلنا هذه ايضا ولمينا الكبيره شيء لكن زي ما قلت لك بقى في افكار في هذا الامر ثم جاءت محاوله اخرى بعدها هي محاوله محمد علي نفسه وزي ما قلنا ان هي بقت بالفشل وبقت مع اولاده برضه بالفشل مش اللي قوي يعني كان برضه في موجود ايه بيحاولوا يزحمه كده ان يبقى موجود محاكم مدنيه مع المحاكم الشرعي وكان العلماء برضو يستمتكون ويشبه ان هي يعني مش كلب يروح على الناس الرعماء بس, بس. بس. بس. الى ان دلف العبد الخاطر، بس. جمال عبد الناصر, الناصر. وبين الحديد والنار والسدة وكذا وكذا بدأ يعمل ايه, يعمل إيه؟ بدأ يعمل انه ألغى المحاكم الشرعية تماما خالص كنت تقرأ كده عن سيخ أحمد ساكر يقول لك ايه القاضي الشرعي ليه كان فيه محاكم الشرعية في وكان قاضي من قضاة هذه المحاكمة لا عبد الناصر لا خالص ده. دي قضاهها اوطه كله مدني واللي هيتكلم هحطه في ميه النار زي ما بتقول اعتماد خرشت كده في مذكراتها بتقول صلاح نصر الا انت مفكره يا عبد الناصر وحكمه اللي واحد في بلد هنا وراح فتح لها باب لقيت قصص متعلقة وقصص بتزوف في ميه النار في الـ في الـ في الـ في البني وفي الحمام في الحمام وعلى كده هي بتقول في مذكراتها قالت واخشى عليا لما استفق الا وانا في البيت ده اللي كانه اللي هو الزعيم اللي بحضارت شوال النصر ابدا في الساعة وفي النهاية يروح المرسي يقول له في الحديد والسلم احنا على نهك يا عبد الناصر عشان يستميل الناصريين هي دي العملية الديمقراطية النجزة القادرة اللي تصحح مذهب واحد زي دا لكن انتم التنشى مع بعض بس الموضوع انه الوجوه بس متغير لكنها ايضا مع ما كان فيها من السد والقهر لكنها ايضا لازال الناس يتكلمون في الحكم ومقالات احمد شاكر ومقالات محمد حمد الفقي ومقالات هؤلاء لازالت موجودة الى صار في هذه الغضون الكلام بقى قبول العملية الديمقراطية لما عزم الاستاذ حسن البنا وقال لك انها هدخل بقى مسألة مجلس الشعب والكلام ده كانت برضو دي اول من من الامثله العجيبه جدا في هذا الامر وانكر ايضا عليها ولا حتى الشيخ احمد شاكر نفسه قال لا نهج هذا الرجل كان في بكوره نتواصل معه لما كان مدرس لواحد اولاده في في المدرسه ومدرس العربيه وهو مثل معلم لا ارضى كلام هذا الرجل ومحمد حمد الفقي كاتب كتاب كاتب مقال بيقول فيه كفاك نفاقا يا البن انا بقول الكلام ده بصل للناس اللي بقول لك ايه ما حد تجينا حياته والناس خلت ساكتا عنه لا وحنقتي لك بكلام ساكتا قد بيه ايضا ان شاء الله عز ازال لما نتكلم على هذه القوائف المرتدة اللي عملت على هذا الحكم ولكن اللي عايز اقوله لك ادي كمان محاولة كمان لا اقول انها بقت بالفاشر الاول اللي بقى في الجملة لكن كانت الناس زالت لكن ضعف الامر طبعا لا شك ما بقاش كقواتي اولا ثم أتت قصة الجزائر الحزينة لكن اقوى أقوى بقى من تدخل البنا في قضية الحكم بغير ما أنزل الله ثم تلتها هذه القصه السوداء التي نحياها في هذه الأيام لكن أزيل إن شاء الله عز وجل عليها في اللقاء الآن أسأل الله عز وزل أيضاً أياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهذا لنفسك وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم